وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِغُ اذَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ من حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ